يا لذيذ الكرام انت ثم صل واستغفر في الدجا وابتهل ثم قل يا مجيب الدعاء عظيم الجلال يا لطيف بنا دائم لم يزل يا لذيذ الكرام انت ثم صل واستقم في الدجا وابتهل ثم قل يا مجيب الدعاء عظيم الجلال يا لطيف بنا دائم لم يزل واحد مجيد قافض بسيط حاكم عادل كل ما شفعل ظاهر بطن حافظ رفع سامع عالم ما بحكم مهما يل أول آخر ليس له منتهى جل ما له شريك ولا له مثل بعد لطفك بنا الله فعل بنا كلما أنت له يا إلهي أهل يا مجيب يا متم الرجاء أسألك بالذي يا إلهي نزل بحال المصطفى مع شديد القوى وأسألك بالذي تكصل بالجبل الغينا والرضا والهدى والتقى والعفو والعفو ثم حسن العمل وأسألك غاديا ماديا كلما لج فيه الرعد حل فينا الوجل غاديق صادق غاديق ضاحك باكيًا كل ما ضاحك مزنها طل المحث المورث المحن المرن هاميا ساميا أنيًا متصل به يحط الحصاب الوطام من على من حين بالرفاء والغذاب الشلل أسألك بعد ذا عارض سايح كن بحث رج سحابه سحابة طبل تايرا حايرا عارضا رايحا كل من شاف برقه تخاطف جفل من سحاب حقوق صدوق جفول عريضا مريضا وينيا عجل كنا مزنه الى مرتدم وارتكم في مثان السداد اميرات الحلل ناشي ينغاش ينزده فوق السهاء كن مقدم صحابه يجرج العجل مدهشن مرهشن مرهشن منعشن لمع برقه كمسيوف هند تسل أده من مظلم الموجف المرق من جورسين يعمل وحر والسهل كلما اختفق واستفق واندفق استهل وانتهل وانهمل كالهلل به يحط الحصاب الوطى من علام حينيب الرفا والغذى بالشلل حينما استوى وارتوى وقتوى استقل وانتقل وبمحل المحل بعد ذا آخر ما جور ما يشيل الشجر في مسيل الفحل كل ما استجر واندجر وانفجر حط الحجر في جروف في المحل والفياض خصبت والرياض شبت والركا يرجعت والمقل اسفهل والحزم ربعت والجواز يسعد والطيور سجعت فوق ك زهر نفل كن وصف اختلاف في الزهر في الرياض اختلاف في الفراغ والزوال يتفل يا مجيب الدعاء متمرجاس تجب دعوتي.